بُوكتو. أربعون ك ي ل ا الرياضة. الرياضة. ك ن ت و ك َ م لَنْ ع ي م ي هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ كا، دي شان تونج أ อ ملانغ كاي. نعم، ينبغي ا ن ا ت ح ر ك نعم، يجب ا ن ا ت ح ر ك دي شان بن س م ا ش ي ك من سبورت كلب. ا ن ا مشترك في ناد رياضي. ا ن ا مشترك في ناد رياضي. ب ر و ل ن فوتبال نلعب كرة القدم نلعب كرة القدم. ب ع ض ك ر ن ا ل و ك و قاين ا م أحيانا نسبح أحيانا نسبح. أو ل ع و ك ي ا و نركب الدراجات أو نركب الدراجات. มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา يوجد في مدينةنا استاد كرة แล้็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย يوجد كذلك مسبح به บ ا ฮีซ يوجد كذلك ซ ي و ي و ج د ملعب غولف. ويوجد ملعب و ل ف ت في م أري دو. ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ ق م ل مي ك ا ف و بون ا ي تان ني. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. ت ع ر ض حاليا م ب ا ر ا ة كرة قدم. تيم يرمان แข ح بتيم انجليد يو. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. من سيفوز؟ ม ن س ي ซ و ز ฟูดิฉันไม่ทราบค่ะ لا อั דר ีล ا อั ד ีตอนนี้เสมอกันอยู่ ح ا ل ي ا ันเท่าดัลฮาลิย ا นเทดลผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม الحكم من ب ل บล ك ิก الحكم ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษตรตีลูกโทษตอนนี้มีกข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูน